نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الثوراة والإنجيل من قبل, من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان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 ان الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا اللَّهُ الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقتارة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحور.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 إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلاف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.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 إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم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 على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل.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 ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تُقَا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذر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 ورسولا إِلَى بَنِي إسرائيل أَنِّي قد جئتكم بِآيَةٍ من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله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 ومصدقا لما بين يدي من التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون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 وجعلوا الذين اتبعوا كفوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 والله لا يحب الظالمين ذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب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 وما أنزلت الثورات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 إِنَّ أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَالضَّالِّينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَهُمْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون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 وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ سَوَاءَ النَّبِيِّينَ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه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 وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات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 كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل ثوبتهم وأولئك هم الضال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 قل فأتوا بالتوراة فاتنوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا مِن إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن إِنَّ أَوَّلَ بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه فِيهِ بينات بَيِّنَاتٌ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 قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تخدون عن سبيل الله من آمن تبرونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب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 كنتم خير أمّة أخرجت الناس.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 وَأَيُّ يقاتلوكم يولوكم الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عليهم الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بحبل من اللَّهِ إِلَّا من مِنَ اللَّهِ وحبل مِنَ النَّاسِ أَذَاءٌ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَانِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرَرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ وَلَمْ يُنْفِقُوا فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَا كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَخِذُّوا بِطَائِفَةٍ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا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 ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ رَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِقْتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ عَلَىٰ نِهَايَتِهِمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 بَلَى إِن كُنْتُمْ تَصْبِرُونَ وَتَتَّقُونَ وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَة آلَافٍ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَة آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 وتأكلوا الرباء ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا كفروا يرجوكم على أعقابكم فتنقلبوا قاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم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 وطائفة قد أهمتهم أَنفُسُهُمْ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الْأَمْرِ من شيء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 والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم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 وَاِذَا يَخُذُكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم الْقِيَامَةِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتبع رضوان الله كمن بابس بِسَخَطٍ من الله وما جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصير هم درجات عند الله والله هو بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أوفسهم يسلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَن أَصَابَتْكُمْ مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما ربكم يوم التقى الجمعان فَبِإِذْنِ الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 فَقَالُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آساهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة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 قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك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 ما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع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 فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يعر عنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَوْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُلَايَكَ لَهُمْ أَجْر ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.